وأدب الأدباء وتخرج منه البلاغاء فما تكاد تجد احدا في العالم كله الا وله اصل وصله بهذا الازهر الشريف لما اضلا ذيوله وطقهقرا والفجر في مصر الج... في مصر الجديده نورا وتقشعت سحب البلاء واشرقت شمس الحياه وروض دوحك ازهر فلتهنئ الدنيا بمهد الزاهر ولتصدح الدنيا تهني الازهر شمس المعارف في الزمان تحيه فيها بنو الاسلام كل كبر وتهلل لما اهل هلالكم فرحا وبلبل سعدهم تصفر وانا العريفي وانا العريفي قد وقفت امامكم لشعورهم يا مصر جئت معبره ووقفت مختلط المشاعر يا ترى ايقول شعر ايقول شعرا شاعر لن يشعر شمس المعارف هل ستاذنوا قبلة مني سالثم وجهك المتعطره فهنا وقاهره المعزي بفتحكم يا ازهر الوجه الذي لن يقهر اهنا بمصر ويا كنانه فهنا بالازهر الزاهر الذي لك عطرا وامضي على الايمان واثقه الخطى والى الامام كنا نتي لال الورى امضي وقافله المسير تحوطها عين الاله وعهدها لن يخفر امضي وازهرك المناره طالما الفا من الاعوام ضل واكثر يهدي الى درب الهدى في موكب لائمه كانوا الرعيل الاطهر يا مصر يا مصر كم امج كم انجبت كم انجبت من عالم اذا عد تعاضر مصرنا متبختر الشافعي بدا طليعة عقدهم عقد الحوى الدر النضيد وجوهرا اكرم به للدين كان مجددا من مصر جدد ديننا المتطورا ورفيقه المزني لا ننسى له اثرا بتأليف يعد الاخصرا بطل اذا عرف الحقيقة قالها بطل اذا عرف الحقيقه قالها لم يرهب الحكامه كالليث برا والشيخ والشيخ احمد الطحاويه الذي رسم العقيده للامام مقرره لابن حنيفه تبعا اسلافنا وصف الاله بما يليق وما افترى وبمصر عز الدين نجما صادعه وبمصر عز الدين نجما صادعه يهدي وفي وجه الطغاه من فرى وبمصر عاش امامنا علم الهدى علم الهدى وفي النهى اسد الشر صف صقر الذرى هو احمد التيمي هل يخفى اذا قمر السماء بدا بليل مبدره وبابن يونس شيخنا وفقي هنا اعني البهوتي الذي لن ينكر قد كان في كشافه وبروعه علم الحنابلة الفطاحل ادهرا في نجدنا وحجازنا وديارنا ولدى القضاة الفصل فيه بلا مرا وبمصر مولد حافظ الاسلام من شرح البخاري الصحيحه الاكبرى وبها وبها السخاوي والسيوطي الذي حاز العلوم وفي الفنون تبحرا وبها قديما للحديث رواته ليث بن سعد ما اجل واوقرا كم قال حدثنا عقيل شيخه اوقيله عن ابن البكير مخبرا شيخ البخاري الجليل ومسلم ومصنف سنن باسناد يرى كل في مصر كل بمصر حياته كل بمصر حياته ووفاته اكرم بمصر امامه وتصدر والان حان لك الزمان والان حان لك الزمان لتنهضي لقياده فالا انت كنت الاقدر ولا انت رائده الجميع فعلنا يا مصر نرتجع القياده للورى هذه مصر هذه مصر القياده هذه مصر العلم هذه مصر التي لا تجحد فضلها الا من جحد الحق الاكبر هذه مصر التي لا يعرفها الا الكرام الذين يعرفون حق العلماء وادب الادباء وبلاغه البلاغاء انها مصر التي فيها اول جامعه اسلاميه في الدنيا الجامعة في هذا الازهر الشريف انشئت في عام 359 للهجرة عام 970 ميلادية من اكثر من الف سنة وهذه الارض التي تجلسون عليها يثني ركبه عليها علماء وقضاة وقراء للقرآن وحفاظ للحديث وامة الخرج من هذا المكان وقراء للقرآن ليجاهد في سبيل الله ولينذر الناس عذاب الله ويدعوهم اليه نحن في هذا المكان في هذا الجامع الازهر الشريف في اقدم جامعه عرفت في الدنيا حتى كان الناس يتعشقونه في كل مكان الما تسمع ان ام الامام الاكبر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى الذي كان شيخا لهذا الازهر الشريف الذي صنعه الأزهر الشريف حتى صار شيخا كبيرا ولم يكن أهل مصر يتعصبون رجل تونسي ويرأسهم في الأزهر الشريف لم يكون يتعصبون إلا للعلم ولم يكن يرفع عندهم أحد إلا بالفقه والحديث وسلامة المعتقد يصح له أن يدلس على كرسي ليقود الأزهر الشريف فياتي الإمام محمد الخضر حسين رحمه الله من تونس ولم يكن أهل مصر يتعصبون الى مصر فيكون هو شيخ الازهر ويتحقق فيه ما كانت امه تتمناه فلقد كانت ام محمد الخضر حسين رحمه الله وهو صغير في مهدي كانت تلاعب طفلها وتردد قائله بلهجتها التونسيه تقول متى اشوف الاخضر يكبر ويروح الازهر متى اشوف الاخضر يكبر ويروح الازهر وتلعب الطفل وتقول متى اشوف الاخضر يكبر ويروح الازهر واذا بهذا الولام يكبر وياتي الى الازهر لطلب العلم ويتعلم من علمائها ويثري ركبه في حلقاتها حتى عزه وصار هو شيخ الاكبر رحمه الله تعالى ووفق والدنا شيخ الشيخ الامام شيخ الازهر اليوم الشيخ الدكتور الاستاذ احمد الطيب ونسال الله ان يحفظ جميع مشايخ هذا الازهر الشريف ايها احبه الكرام ان الكلام عن طلب العلم الشرعي وما يورث الانسان من عز وشرف ورفعه هو كلام قد قدمه قبلنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقد كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم يؤكد لاصحابه اهميه طلب العلم بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وكان صلى الله عليه واله وسلم يقول لاصحابه مبينا فضل العلم على العباده يقول فضل العالم على العابد فضل القمر على سائر الكواكب وفي رواية قال كفضلي على أدناكم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص طلابه يحرص أصحابه وطلابه على طلب العلم والعناية به وصرف الأوقات فيه, فيه لأجله ولقد جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يوما فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بك قال جئت أطلب العلم وقال قال الله ما جاء بك إلا هذا قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله, الله, الله, الله يستحلفه ثلاثا ثم قال عليه الصلاة والسلام مادحا له لما علم إخلاصه وإقباله وحرصه على طلب العلم قال له بعد ذلك إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكه ايها الاخوه الكرام يا ابنائي الفضلاء من طلبه العلم وايها المشايخ ومشايخي اذا مر بهم طالب العلم وضعت اجنحتها احتراما وتعظيما لهذا الطالب الذي جاء يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفعه عن غيره بعد ذلك وكان نبينا صلى الله عليه واله وسلم يحرك اذهان اصحابه دائما لطلب العلم في الصحيح في باب ضرب العالم المساله لاصحابه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مجلسه قال فقال لنا اخبروني عن شجره من الشجر مثلها مثل المؤمن لا تتحات ورقها ورقها ثابت لا يتحاد منها يقول فذهب الناس في شجر البوادي يعطونه من اشجار الصحراء يظن له يقصدها وهو عليه الصلاه والسلام يجيبهم ام لا قال ابن عمر وكنت غلاما صغيرا فوقع في نفسي انها انها النخله لكني خجلت وانا اتكلم بحضره الصحابه الكبار قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله قال فلما خرجنا قلت لابي عمر يا ابي قد وقع في نفسي انها النخله لكنني خجلت انا اتكلم بحضرتكم فقال له ابوه مبينا ان العزه والشرف هو في العلم قال له يا بني والله لان تكون قلت ذلك له هو احب الي من كذا وكذا وكان يعظمون طالب العلم جلس ابي رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له يا ابي اي ايه في كتاب الله معك اعظم اي ايه في القران تعلم انها هي اعظم من غيرها اي ايه في كتاب الله معك اعظم قال الله ورسوله اعلم وهذا ادب طالب العلم قال الله ورسوله اعلم فقال اجب فقال ابي الله لا اله الا هو الحي القيوم قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري قال لاهنك العلم ابا المنذر لاهنك العلم ابا المنذر لاهنك العلم ابا المنذر اعجابا منه صلى الله عليه واله وسلم بعلمه وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم في اشد الحرص على تعلم العلم وعلى تعليمه خرج سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما الى اصحابه واذا هم حلق في المسجد يتذاكرون العلم فقال صلى الله عليه واله وسلم لهم ما اقعدكم قالوا قعدنا نذكر الله نذكر الله نطلب العلم نتعلم المسائل قعدنا نذكر الله قال الله ما اقعدكم الا هذا قالوا الله ما اقعدنا الا هذا فقال عليه الصلاه والسلام اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكني جئت اخبركم ان جبريل جاءني يخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته هنيئا للطالب العلم هنيئا لمن يعكف قدمه ويثني ركبته في مجالس العلم هنيئا لمن يصلي الله عليه وتصلي عليه الملائكه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ ليصلون على معلم الناس الخير من هو معلم الناس الخير؟ معلم الناس الخير هو الذي يعلم الناس العلم الذي يعلمهم العقيدة الصحيحة الذي يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي يخرجهم وحده من عبادتي الاصنام والاوثان الى عباده الله وحده لا شريك له وهي وظيفه الانبياء هذا يستحق ان يصلي الله عليه جل في علاه وان يجعل ربنا جل وعلا عباده يجعل ملائكته والنمل حتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير انني عندما اتكلم عن طلب العلم في مصر اعلم اني اتكلم في بلد يموج بطلبه العلم والعلماء وهذا الأزهر عمره أكثر من ألف سنة ولا تكاد أن تجد عالما أو طالب علم في أي موضع من الدنيا إلا وجدت للجامع الأزهري أو لعلماء مصر في العموم عليه أثر وكثير من علماء الأزهر بل كثير من علماء مصر إما درسوا في الأزهر في الجامعة أو درسوا فيه في أحد مراحلهم إلا ما ندروا إما درس في الأزهر في المرحلة الابتدائية في صغره أو درس في معاهده في المرحلة الإعدادية المتوسطة أو درس فيه في المرحلة الثانوية أو درس فيه فيما بعد ذلك ولذلك تجد أنهم انتشروا في الدنيا حتى إنني عندما سافرت إلى عدد من البلدان كنا إذا مررنا ببعض المعاهد الدينية المتميزة يقول الناس عنها هذا أزهر مرحلة فرنسا او ازهر بريطانيا او ازهر بيروت او ازهر لبنان وما شابه ذلك فاذا اراد ان يمدح معهدا دينيا في بروزه للعلم وجوده معلميه شبهوه بما نتكلم فيه في بجامع الازهري وبجامعته التي تحوي مئات الالاف من الطلبه والطالبات مصر درج على ارضها المباركه اعداد كبيره من العلماء طلب العلم في صغرهم ولا زال على العلم علم يعلمونه ويتعلمونه في كبرهم لا ينسى أحد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي كان فقيرا معدما ومع ذلك كان يطلب العلم ولما جاءت به أمه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وجاء الشافعي وكان صغيرا يتيما فقيرا لا يملك حتى قيمة الورقة والقلم الذي يكتب بها الحديث من الامام مالك فكان يجلس في مجلس الامام مالك ويفتح كفه في يده اليسرى ويبرز اصبعه السبابه من يده اليمنى ثم يبل اصبعه بريقه ويمسح به على يده اليسرى وهو صغير جالس في الحلقه حتى ينتهي الامام مالك من درسه فلاحظ الامام مالك ان هذا الغلام يحضر معهم لا اداه ومعه ولا معه قلم ولا معه لوح ولا معه ورق انما يضع اصابعه في فمه ويمسح به على يده الاخرى فضلنا الامام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره ان هذا عبث فلما انتهى من الدرس ناداه يوما قال تعال يا غره اكبر الشافعي اليه يدرج وهو صغير اكبر الي فلما وقف بين يديه قال ماذا تفعل قال اطلب العلم قال هكذا يكون طلب العلم ان تجعل اصبعك في فمك وتمسح به على يدك الاخرى وتقول اطلب العلم هكذا طلب العلم اين تفاترك اين لوحك اين دواتك اين اقلامك قال والله ما املك درهما اشتري به شيئا من ذلك قال اذا لماذا تحضر انا اسرد في كل مرة اشتري به اعدادا كبيرا من الاحاديث كيف تحفظ قال احفظها اكتب باصبعي على يدي ثم امسح ثم اكتب الحديث الذي بعده ثم امسح قال عجبا وتحفظ قال له الشافعي ان شئت ان شئت سمعت لك اسمعتك كل حديثك اليوم قال وتستطيع ان تفعل ذلك قال نعم قال فافعل انطلق الشافعي يحدث يصبح حدثنا مالك عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وحدثنا مالك عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا وحدثنا مالك يقول يقول حتى ساق له كل حديث ما خرم منها حديث وهو الامام الشافعي ممن درسوا في مصر وتعلموا له فيها ظلاب المشاهير قال فقربه الامام مالك وجعله امامه وكانت ام الشافعي تذهب اذ تذهب الى ديوان الامير الذي فيه امير البلد تذهب وتلتقط الاوراق والصحف التي يلقونها الذي يكتب فيها الامير بعض مراسيله الى غيره او يستقبل فيها رسائل وتاتي الام وتاخذها وتاتي بها الى ولدها لاجل ان يكتب في ظهرها وتذهب الام الى المحلات التي تنحر الذبائح تنحر الإبل والغنم ثم تأتي وتأخذ أكتاف الإبل وتغسلها وتجففها لولدها الشافعي ليكتب عليها العبد حتى صار الشافعي في مصر لما جاءها وتعلم من علمائها وصار عالما معلما متعلما وأبرزته مصر بعد ذلك لا ننسى فضل مصر على الشافعي ولا على طلابه ولا على المزري بل انك اذا تاملت وجدت انهم كانوا في مصر وفي غيرها اذا اراد ان يطلب العلم احدهم اذا اراد ان يطلب العلم سلك في ذلك كل سبيل في سبيل ان يتعلمه ذكروا ان احد طلاب مصر رحل قديما الى الامام الاعمش وكان الامام الاعمش بعدما كبر كف بصره وخرج هذا الطالب ترك مصر وارضها الطيبه وجناتها وانهارها ترك اهله وماله وولده وخرج لطلب العلم كما هي همة المصريين منذ القديم فلما وصل الى الامام الاعمش وهو قد قرر في نفسه ان يمكث عند الاعمش شهرا او شهرين يسمع منه 100 حديث او 200 حديث ثم يعود الى اهله يعلم بها اهل بلدها فلما وصل وسلم على الاعمش واراد ان يقوم ليسال الاعمش امسكه طالب بجانبه قال ماذا تريد قال اريد ان اسمع من الشيخ احاديث وكان الاعمش قد كف بصره فقال له من اين انت قال جئت من مصر قال متى وصلت قال وصلت الساعه قال ف ابث عندنا شهرا ثم اسمع العلم قال لماذا قال اننا قد اغضبنا الاعمش البارحه اغضبناه واكثرنا عليه المسائل فغضب واقسم الا يحدثنا شهرا كاملا قال طيب انا ما ذنبي اذا انتم عملتم المشكله انا ما ذنبي معكم انا امنع من سماع الحديث قال هو كذلك اقسم الا يحدثنا شهر شهرا كاملا فقام هذا الطالب المصري الذكي قام الى الاعمش قال يا شيخ انا جئتك من بلاد بعيده تركت اهلي وتركت وطني لاطلب العلم عندك اريد اتعلم الحديث واحفظ فاسمعني 100 حديث قال لا قد اقسمت الا احدث شهرا قال انا ليس لي ذنب ولم اكن موجودا البارحه ولا يلحقني هذه العقوبه قال الاعمش قد اقسمت ولا احنث بقسمي ثم تلمس الاعمش عصاه ليقوم قال يا شيخ الى اين تريد قال اريد الى بيتي قال تعال اوصلك الى بيتك فخرج به من المسجد وبدل ان يذهب به يسارا الى بيته الى بيت الاعمش ذهب به يمينا الى جهه الصحراء فلما ذهب به هذا المصري يمينا امسكه الاعمش قال يا مصري الى اين تاخذني قال الى بيتك يا شيخ قال بيتي من الجهه اليسرى قال لا هنا طريق اقرب تعال فمضى معه الاعمش حتى وصل به الى البر والصحراء واوقفه فيها ثم قال اسمع يا شيخ يمك او يمكن قال اسمع يا شيخ بقى عشان عشان تظبط يعني قال اسمع يا شيخ بقى طلع مش له ماذا تريد قال انت لازم دلوقتي تحدثني 100 حديث قال يا بني انا قد اقسمت الا احدث الناس شهرا قال والله تسمعني دلوقتي 100 حديث قال مش هسمعك الاعمش انقلب مصري قال لا انا اسمعك قال والله لتسمعني دلوقتي 100 حديث او والله لا اتركك في المكان ده وما تروحش لبيتك والله هتموت في المكان ده دلوقتي من من حيدلك على بيتك فعجب الاعمش قال يا مصري اتحتالوا علي حرام قال الحرام عليك ليس علي ان تعاقبني بخطأ غيري الان هم الذين اخطئوا وانا جئتك من بلاد بعيده وتمنعني من العلم لاجل خطأ غيري ارحم غربتي وانا جئتك من بلد بعيد قال الاعمش لن احدثك قال اذا ابقى في هذا المكان تبقى في هذا المكان تموت بلدغه عقرب او حيه لن نحركك وقال الاعمش لا حول ولا قوه الا بالله اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان واخذ هذا المصري ويكتب وحدثنا فلان عن فلان والمصري يكتب ثم لاحظ هذا المصري الان اخذ درجه احسن مما لو حدثه في المسجد فإنه لو كتب في المسجد سيقول حدثنا سليمان الأعمش أما وهو لوحدهما سيقول حدثني لوحدي مشافهة وهذا أعلى وأجود فجعل يقول حدثني حدثني الأعمش قال حدثنا فلا حدثني الأعمش وإذا تكلم الأعمش بسرعة يقول له شوية شوية نحن مش مستعقلين <تصفيق> شويه شويه احنا مش مستعجلين يعني والاعمى جالس حتى حدته ب 50 حديثا ثم قال له احمل ألواحك واعدني الى بيتي قال اقول لك 100 حديث باقي 50 حديث انا اقول لك 100 حديث قال يكفي هذا وغدا نكمل قال لا والله والله انا انا ما اظمنك والله تحدثني الان تكمل لي ال 100 حديث فزاده الاعمش وحدثنا فلان وحدثنا فلان ويسوق له السند والمتن حتى اكمل 100 حديث وقام هذا الطالب المصري الحريص وقبل راس الاعمش وامسكه من يده يقوده الى بيته فلما دخلوا الى القريه نظر المصري الى رجل صاحب دكان فدفع اليه الالواح التي معه قال خذ هذه الالواح احفظها عندك امانه واكمل المسير مع الاعمش فلما وصلوا الى بيت الاعمش التبت الاعمش وعلم انه في بيته لما لما راى لما حرك بعصاه وعلم انه في محلته ضمن انه وصل الى البيت فتعلق بهذا الطالب المصري وقال ايها الناس خذوا من هذا اللص الالواح خذوا الالواح مقهور الاعمش من هالمصري ودائما المصريون يغلبون قال خذوا الالواح من هذا المصري خذوا الالواح فقال الناس يا شيخ ليس معه الواح فاخذ الاعمش يتلمس يده يتلمس يد طالب غير مصدق فقال يا شيخ ما معيش الواح قال عمر الالواح راحت فين اذا اين ذهبت الالواح قال اعطيتها واحد صاحبي فقال له الاعمش اما اذ غلبتني فاذا رجعت الى الواحك تمسح كل ما فيها فان كل الاحاديث التي حدثتك بها ضعيفه طال له هذا الطالب التقي قال والله انك اتقى وانقى واعلم من ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن انك تكذب على النبي اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدي ومولاي قال فسكت الاعمش قليلا وقال صدقت والله انها كلها احاديث صحيحه لكني اردتك ان ترجع وتمسحها ثم اقول لك انها صحيحه سيصيبك من الغيظ في قلبك مثل ما أصابني الان لكن خذها وارجع الى اهلك فكان المصريون منذ القديم كان علماؤهم وطلابهم كانوا في غايه الحرص على تعلم العلم وعلى اتقانه وعلى ان يعملوا به وكانوا ينشرونه في كل الدنيا حتى انك لا تكاد ان تجد اليوم عالما في الدنيا او قارئا للقران الا ولهذا الطلب ولهذا البلد الطيب عليه اثر الشيخ القارئ احمد بن عبد العزيز الزيات المصري قرأ عليه ائمه الحرم امام الحرمين الحذيفي الذي ام في الحرم المكي والمدني قرأ على الزيات الشيخ عبد المحسن القاسم الذي يصلي الان اماما في الحرم قرأ على الزيات الشيخ ابراهيم الاخضر امام الحرم قرأ على الزيات وهو مصري فإن لم يكن أهل مصر لهم شرف إلا بهذا الشرف فلهم الحق أن يفخروا به أبدا الدهر الإمام أحمد مصطفى أبو الحسن جل قراء المملكة قرأوا عليه ما تكاد أن تجد حافظا للقرآن في الرياض أو في خارجها إلا قرأ على هذا الشيخ الصالح رحمه الله تعالى ورضي عنه الشيخ عبد الحميد الاسكندراني الشيخه ام سعد القارئه المتقنه المسرده سكنت الرياض عندنا فتره وكان طلبه العلم ياتون الى بيتها فتجعل بينها وبينهم ستارا هي مسرده وحافظه ومتقنه للقران بالقراءات متكنه لها كلها واذا بها تاتي وتجعل في مجلسها في البيت تجعل ستارا فتجلس وراء الستار وياتي الطلاب ائمه للمساجد وخطباء ودكاتره في الجامعه اساتذه والله اساتذه في قسم القراءات في الجامعه ياتون اليها ويلسون وراء هذا الستر ثم يقراون عليه القران وهي تصحح لهم الشيخه الصالحه ام السعد رحمه الله تعالى واذا نظرت في العلماء الذين اثروا سواء في المملكه في بلاد الحرمين او في غيرها تجد انهم لا يستغنوا ابدا عن اهل مصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى هذا الامام العظيم المصري ذهب الى المملكه وتتلمذ عليه كبار العلماء في المملكه تتلمذوا عليه واصبحوا يطلبون العلم منه ويلزمون بابه حتى صار عضوا في هيئه كبار العلماء ثم اصبح عضوا في اللجنه الدائمه للافتاء بل اصبح نائبا لرئيسها وكان رجلا صارحا تقيا عالما لا يشق له غبا الشيخ مناع القطان جاء الى المملكه وصار مبرزا في العلم حتى اصبح مستشارا للملك فيصل وهو من هذه البلد من موصل ومن من مروا على الازهر الشريف او على معاهده الشيخ محمد خليل الحرص كان له من العلم والفضل والتقى وطلابه اليوم هم كبار الاساتذه في الجامعات وهم لا يسالون يكررون بالفضل لارض الكنانة لمصر كل مثل ذلك في من ام الحرم الشيخ عبد القادر شيبه الحمد المدرس في الحرم المدني منذ سنوات طويله وقد ام في الحرم ايضا وهو مصري و الى اليوم تذاع احاديثه في اذاعه القران الكريم في الرياض وفي القناه السعوديه ايضا ولا تزال لهجته المصريه معه وقد تتلمذ عليه كبار علماءنا بل ان اول مدير جامعه سعوديه اول مدير لجامعه السعوديه هو مصري دكتور عبد الوهاب عزب ائمه الحرم لم يئم في الحرم خلال الفتره الماضيه لم يأم فيه إلا سعوديون إلا ثلاثة مصريون لم يأم أي دولة إلا من مصر شيخ عبدالظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى وكان عالما جليلا ولما جاء إلى مكة هو رجل مبارك خرج من بلد مبارك من بلد طيبة خرج من بلدة تصدر العلماء وتهيئهم يدخل إليها العالم ويأم فيه وربما كان عالما عاديا فيصبح اماما الامام القرطبي دخل الى مصر وهو مفسر عادي فاصبح فيها امام المفسرين الشاطبي جاء من الاندلس كما جاء القرطبي من قرطبه جاء الشاطبي من الاندلس فلما دخل الى مصر صار امام القراءات الى غيرهم ممن جاءوا وبرزوا الشافعي جاء الى مصر فبرز وانتشر فقهه العز بن عبد السلام لما خرج من بلاد الكرك وكان قد اذي فيها فخرج فارض عليه بعض امراء البلدة بان يبقى عندهم فابى فلما دخل الى مصر صار يسمى بسلطان العلماء هذه بلد تصنع العلماء تمسك عندها بعضهم وتصدر غيرها وتصدر باقيهم الى خارجها ليعلموا الناس كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه فيمسك من يمسك عنده ويرسل الباقين لاجل ان يدعو الناس الى الله تعالى ويجاهد في سبيل الله امام الحرم عبد الظاهر ابو السمح رحمه الله تعالى لما وصل الى مكه وام في الحرم انشا المعهد الديني في المسجد الحرام وهو اول من استعمل الميكروفون في المسجد الحرام مصري الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه الذي كان اذا قرأ تكاد سواري المسجد امسجدي ان تسير دموعها خشيه ورقه من حلاوه قراءته وبيانه وهو ايضا كان اماما مصريا كما اماما صنع في هذا البلد وربما مر على معاهد الازهر الشريف او درس فيه فلا يكاد ان يوجد احد فاضل وعالم الا وللازهر الشريف له عليه فضل اما درس في معاهده واما تعلم من علمائه او استفاد من كتبهم لا تكاد ان تجد احد من اهل مصر او من غيرها الا ول هذا المسجد المبارك ولجامعته عليه اثر كبير شيخ ايضا اخو الشيخ عبد الظاهر الشيخ عبد المهيمن ابو السمح ايضا كان اماما في الحرم وكان مؤثرا وكان معلما وكان ائمه الحرم الاخرون كانوا يتعلمون عليه العلم وكان اهل مكه من العلماء ياتون ويثللون ركبهم عنده طلبا للعلم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا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 أين الصلاة فيا الصلاة يا رب قدر <تصفيق> الله ما شاء وانا اشهد الله ما انكر فضيت بالله صلي الله على رسول الله وعلى اله وسلم بل كان الناس من احاء الدنيا يرحلون الى مصر لطلب العلم فهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن ابيه رحل الى مصر ليطلب العلم عند بعض الصحابه الذين سكنوا فيها ولا يزال التابعون ايضا يطلبون العلم من اهل مصر لا يزال من جاء بعدهم يطلبون العلم من اهل بصر ومن ابرز هؤلاء الامام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب طلب العلم وكان مولودا في نجد فراحل الى مصر جاء الى هنا ومكث فيها ثمان سنين في الازهر وهو حفيد الامام محمد بن عبد الوهاب جاء الى الازهر ليطلب العلم جده الامام المجدد ابن عبد الوهاب وجاء الى الازهر رياض ضبلع عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولبث عند مشايخ الازهر الفضلاء لبث عندهم يا جماعه ثمان سنوات طلب علم الفقه والحديث والعقيده واللغه والتفسير والبلاغه والبيان والمنطق والفلسفه هو اتقن ايما اتقان وكان اهل مصر في ذلك الحين يولونه عنايه خاصه ويهتمون به ويصرفونه الوقت له الوقت حتى صار من لائمه الاعداء وقد ولد عام 1193 للهجره الموافق 1779 وجاء وعمره قريب من ال20 الى هنا بل ان الاعجب منه ان الامام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لما راى العلم الكثير في مصر ارسل ولده عبد اللطيف الى مصر وهو صغير تلبث ابنه عبد اللطيف في مصر 30 سنه يطلب العلم من اهلها 30 سنه يا جماعه وهو حفيد محمد بن عبد الوهاب ولولا ان اهل مصر وعلماءها قد بلغوا شأوا عظيما وشرفا وعزا في العلم والا لما رحل هذا وهو سلاله علم لما رحل اليها الا لانه وجد ما لم يجده في غيرها وجاء وجلس في مصر 30 سنه والعجيب انه رجع الى مصر رجع الى نجد بعد 30 سنه وكان اذا راد يتكلم اللهجه النجديه يصعب عليه فكان يتكلم مع الناس مصري يتكلم باللهجه المصريه واذا اتصلوا به اذا جاءوا اليه يستفتونه صارت اللهجه المصريه تغلب عليه بل انه كان وهو في نجد لم يكن يلبس الغتره ولا هذا البشت وإنما كان يلبس ما يلبسه مشايخنا من الجبة والطاقية التي يلبسها مشايخنا وأهلنا وعلماؤنا في الأزهر لبث هنا ثلاثين سنة يطلب العلم ورجع إلى نجد يعلم أهلها إذن نحن نتكلم يا جماعة عن بلد غير عادي عن بلد ليس فقط ينشر العلم هو يصدر العلماء وليس فقط العلماء في الشريعة لا يكاد أن يوجد أحد برز في الطب اليوم او برزت في الهندسه او برزت في الاختراع او برز في العلوم النوويه الا وجدت للمصريين بذلك اتصال وكثير ممن هم موجودون اليوم في الغرب ممن برزوا في كثير من العلوم هم اما مصريون واما اباؤهم مصريون وتجد فعلا ان جنسياتهم ربما تكون امريكيه بريطانيه استراليه فرنسيه ومع ذلك اسمه محمد حسين وهو مصري محمدان عبد الله وهو مصري الى غير ذلك بل انك اذا تاملت حتى في علوم الاله من علوم اللغه والبلاغه وغيرها وجدت ان اهل مصر يبرزون في ذلك يا اهل مصر بلدكم بلد له القياده والرياده تهيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل مصر يا إخواني قادت القيادة العلمية والثقافية في العالم العربي لأكثر من ستمائة سنة الكتب تؤلف في مصر وتصدر العلماء يخرجون من مصر لتعليم الناس ومن الناس من يأتي إلى هنا ويتعلم منهم الباحثون في الدكتوراه والمجسير يتخرجون من مصر بلد مهيئ ليقود العالم لا اقول في العالم العربي فقط او العالم الاسلامي بل يستطيع ان يقود العالم عندكم مقدرة بشرية كبيرة عندكم مقدرات طبيعية عندكم ثروات بينكم الله الحمد تآلف ينبغي عليكم ان لا تضيعوا ذلك بما يزرعه اعداؤكم من خلاف يحاولون ان يزرعوه بينكم بعض الناس يأتي إذا رأى أحدا ناجحا متآلفا إذا رأى بلدا متقدما إلى القمة جاء يجذب ثوبه إلى الأسفل لا يريد أن يصل إليها والمصريون أنا واثق بإذن الله تعالى من حكمتهم ومن عقولهم أنهم سيكونون يدا واحدة لرفعة هذا البلد الطيب يا إخواني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الله علم اننا ان امته ستفتح كثيرا من البلدان فقال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد لما استعصت عليهم صخره وهم يحفرون الخندق فنزل بابي هو امي صلوات ربي وسلامه عليه وضربها بالفأس فالتمع منها شرار فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر اوتيتم مفاتيح الشام ثم ضربا اخرى وقال الله اكبر اوتيتم مفاتيح فارس ثم ضرب الثالثه وقال الله اكبر اوتيتم مفاتيح اليمن اذا هو بابي هو وامي صلوات ربي وسلامه عليه كان يعلم ان امته ستفتح هذه البلدان ويعلم ان امته ستفتح مصر ومع ذلك لم يوصي باهل بلد من هذه البلدان كلها الا بكم يا ايها المصريون صحيح نحن اوصينا بالاحسان الى كل الناس لكنه خصص اهل مصر لمزيد عنايه عنايه وقال عليه الصلاه والسلام انكم ستفتحون مصر طيب ما نحن يا رسول الله سنفتح الشام ايضا وسسنفتح فارس وسنفتح اليمن قال انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خير احسنوا اليهم ارفقوا بهم تلطفوا معهم لماذا يطيب لكم خيرا لو انك زرت احدا وعنده 10 اولاد ثم رايت احد اولادهم مبرزا ذكيا مؤدبا قريبا هو خير من غيره وربما يكون هذا الولد لا يزال عمره 5 سنوات لكنك لما رايت منه هذه الاخلاق تنبات انه اذا كبر سيكون له شأن فامسكت الاب وقلت له يا فلان انت عندك 10 اولاد لكن ابنك هذا استوصي به خيرا لماذا اوصيته به قبل غيره فقل لاني اعلم باذن الله انه اذا كبر سيكون له شان الامارات من اخلاقه ونباهته وذكائه هي ظاهره عليه منذ صغره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قبل ان تفتح مصر كانه يقول اهل مصر يختلفون عن غيرهم اهل مصر قوم اخرون استوصوا باهلها خيره بل لم يوص نبينا وسيدنا ومولانا عليه الصلاه والسلام باهل بلد فيهم نصاره الا باهل مصر الشام كان فيها مسيحيون اليمن كان فيها كذلك قبل ان يفتحها الفتح الاسلامي مصر كانت كذلك ومع ذلك اوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بقبط مصر وقال عليه الصلاه والسلام استوصوا بالقبط خيره يعني احسنوا اليهم ترطبوا في عشرتهم عاشروهم قال عاشار المعاشره الحسنه ترطبوا معهم في التعامل معهم احرصوا على ان يكون لكم اهتمام بهم قال استوصوا بالقبض خيرا فان لهم دمة ورحما كل هذا عنايه باهل مصر فالله الله يا اهل مصر بالحفاظ على بلدكم انتبهوا من الخلاف انتبهوا من الشيطان ان ينسغ ذات بينكم انتبهوا من ان يفلح غيركم في زرع الشقاق والخلاف بينكم كونوا يدا واحده ارفعوا هذا البلد اعلو شانها اعيدوا عزها اعلو مناراتها ارفعوا مجدها ان لم تكونوا انتم الذين يقومون ببلدهم فمن اذا كان المصريون يشاركون في اعزاز البلدان الاخرى والتدريس في جامعاتها والا يعملون مستشاء ويعملون مستشارين عند حكام كثير من البلدان فما باركم ببلدهم الذي يجب عليهم ان يقوموا به اسال الله تعالى ان يحفظ مصر واهلها من كل سو اسال الله ان يديم عليها الامن والايمان والسلامه والاسلام اللهم صب عنا مصر واهلها الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اني اسالك لهم يا حي يا قيوم ان تنزل عليهم من بركات السماء بقدرتك وتخرج لهم من خيرات الارض برحمتك اللهم احفظهم واعدهم من جهد البناء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم احفظ مصر واهلها من شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظ مصر واهلها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وافساد المفسدين اللهم من ارادهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم الف قلوبهم واعمر ديارهم وكثر اموالهم وبارك في ارزاقهم واحفظ عليهم الفتهم واحفظ عليهم صحتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم واننا نسالك لاخواننا في كل مكان ان تكشف كربتهم اللهم اكشف كربه اهلنا في سوريا اللهم اكشف كربه اهلنا في سوريا اللهم اكشف كربه اهلنا في سوريا اللهم داوي جرحاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم صوب 아راءهم اللهم سدد رمياهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي ويا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا عظيم المن اللهم يا كريم الصفح اللهم يا حسن التجاوز اللهم يا واسع المغفره اللهم يا باسط اليدين بالرحمه اللهم يا عظيم اللهم يا حليم اللهم يا غني اللهم يا كريم اللهم اننا نسالك كما جمعتنا هنا ان تجمعنا يوم القيامه في جنتك مع نبينا وسيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم اسقنا من حوضه بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظمر بعدها ابدا اللهم اجعلنا ممن يصافحونه ويقبلون يده وجبينه وممن يضمونه الى صدورهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني اسالك ان تحفظ الجامعه الازهر من كل سو وان تحفظ مشايخه الكرام وان تدلنا واياهم على كل خير وان تيسر لنا ولهم نشر الاسلام في كل مكان وان تستعملنا واياهم في طاعتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم خذ بايدينا جميعا الى كل خيط واعذنا من كل سوء يا ذا الجلال والاكرام هذا واسال الله جل وعلا ان يجزي شيخ الازهر ويجزى وكيله وكلاءه ويجزى مشايخه الكرام الذين اعتبرهم في مقامي ابائي اسال الله ان يجزيهم خير الجزاء على تكريمهم لمحبهم وابنهم واسال الله ان يجزي قائد هذا البلد الرئيس مرسي اسال الله ان يجزي او خير الجزاء وان يحفظه ويسدده ويرزقه الله تعالى البطانه الصالحه الناصحه واسال الله جل وعلا ان يعيد مصر من شمي كل شر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله يخرج كل فضل آلَ الدُنيا بِأفواه الضَّعَالِ فَتَسْكُنُ النَّفْسُ حِينًا بَعْدَ حِينِ